ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء